Amen. <laughs> ايه بالحلوين وهو في الزمان اللي فات وما فيه كوانات وكان مكان كان في زمان رجل فقير لو شفتوا كان حلو ايه اهو كان حيصعب حاله عليكم زي ما كان بيصعب عليا فقير ولا حد كان يوديه ولا حد يسال فيه الا شيخ في الجامع من التاني كان شيخ الجامع يروح له ان كان يديله، يديره كان كانش اهو كان الشيخ يقعد ويحكي له وقابل الشيخ ما يقوم كان يقول الفقير مسكين الله يساعدك علمت فيه وكان الشيخ يمشي، وكان الفقير يقول عنده حق شيخ الجامع الله يساعدني انا فيه دهن في ايه وايه تعب الدنيا والراحه بعيد فقر الدنيا والغنى بعيد جوع الدنيا واللقمه بعيد عنده حق شيخ الجامع الله يساعدني على اللي انا فيه وتفوت الايام لكن سبحان الله مغير الاحوال ولا الضلمه بتفضل ضلمه ولا الليل بيفضل ليل ولا الصعب بيفضل صعب ولا التعب بيفضل تعب ولا الفقر بيفضل فقر في يوم من ايام الزمان بقى اغنى تجار المدينة وفي يوم من الايام راح شيخ الجامع فقير المدينة بقى غني من التجار ربنا يزيده ايه الشيخ الطيب ما راحله، قام التاجر وخده من ايده يفرجه على اللي بقى فيه وبقى يقول له ايه رأيك عني في القصر ده شفته قد ايه كبير شفت الستير شفت الحرير شفته شفت وشفت شيخ الجامع يشوف ما يتكلمش لكن من بعد ما شاف وجير الاوان علشان يمشي بصل التاجر وقال له مسكين الله يساعدك على اللي انت فيه واستغرب التاجر علامي فيه وفضل الرجل محتار ما صدق يطلع عليه النهار إلا وراح للرجل الطيب شيخ الجامح والرجل الغني قال له حيرتني يا عمي طول الليل حاني تغير بس انت كلامك ما تغيرش أياما كنت أنا فقير كنت بتقول لي ماسكين الله يساعدك علمت فيه والله بقيت غني تيجي تقول لي ماسكين الله يساعدك علمت فيه هي الحكاية إيه بقى تقول لي في الفق زي ما تقولي في الغنى والشيخ العجوز قال للتاجر الغني اقولك في الفقر زي ما اقولك في الغنى انت مش واخد بالك ولا ايه الفقير بالضبط زي اللي عنده المال الكثير واستغرب الغني ورجع احتار بقى الفقير زي اللي عنده مال كثير وشيخ الجامع قال اسمع يا ابني الدنيا اللي عايشين فيها من اولها لاخرها امتحان ربنا بيخلي الفقير فقير مش لانه غضبان عليه لا لكنه عايز يشوف اذا كان فقير حيزهق ويياس من رحمته وربنا بيخلي الغني غني مش لانه راضي عنه لا لكن علشان يشوف اذا كان حيفتكر ويشكر نعمته الفقير في امتحان والغني في الامتحان والاثنين مساكين الله يعين الفقير يحمد ربنا ويطلب رحمته والله يعين الغني يفتكر ربنا ويشكر نعمته ونقل المال او كتر المال ومغمد غيارة الاحوال لازم نبص للسماء ونقول <تصفيق> والحلوين بكره ان شاء